والذين كفروا بعضهم أبلياء بعض إلا تفعله تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا لئلكهم